بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز حكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخلوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زنفا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 لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا عزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم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 قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ عَنْ أن أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْنِصًا لَهُ الدِّينِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَ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 الذين يستمعون القون فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار؟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 قل للهُم فاطر السماواتِ والأرضِ عالم الغيبِ والشهادةِ أنتَ تحكمُ بين عبادكَ في ما كانوا فيه يختلفونَ ولو أنَّ للذينَ ظلموا ما في الأرضِ جميعَ وَمِثْلَهُ معهُ لَفَتَدَوَّ بِهِ مِن سُوءِ العذابِ يومَ القيامةِ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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين